أنتق الأمين وأنا بدعي الله يصونك واسأل الله يبعد كل دمع عن عيونك يحفظك من كل شر و أي ناس يحسدونك أنتق الأمين وأنا بدعي الله يصونك يمحي أحزانك يحقق لك مرادك وامنياتك يكتب لدربك سعادة دائما اهتم حياتك يغفر ذنوبك ويهديك ويجمل في صفاتك هنتقل آمين وأنا بدعي الله يصونك